لله الرحمن الرحيم إنا في ليلة القبر القدر خير من ألف شهر تنزل إِذَا نَرَاهُم مِّن كُلِّ أَمٍّ إِنْسَانَ يَا حَنَّذا مَا انْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فنسل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قدق الله علي